بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله في قدس الله سره الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان بعض قال المصنف رحمه الله مقدمه تعرف العبد لناقل طلبه باول ما قرر الله تعالى عليه وإن أخذ الله عليه به النفاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر عليه قلوا يعلم بأن الله جل وعلا لم يسرك الخلق سدع وهمل بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسوله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب الكتاب انزل وميثاق ونهدة للناس بل لله اعلى حده عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذلك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولا زمن إعراض عنه والابى فذلك ناقض كلا العهدين مستوجب الخلد في الدار ومنها تناول بحث مسالتين المساله الاولى وهو ما خلق الله عز وجل العباده له وهي مساله العبوديه قال تعالى ما خلقنا الجن والانسا الا ليعبدون المساله الثانيه مساله اخذ الميثاق يقول اعلم كلمه يؤتى بها لاهتمام ويحث على تدبر ما بعدها الخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين يعني اعلم ايها المكلف ايها الانسان بل ايها الانس يعني انسان وكذا الجن بان الله جل جل شانه وتنزه عن كل نقص وعلا بكل معاني العلو لم يترك الخلق باسودا ولا هملا اي لا يأمرهم ولا نهاهم في الدنيا ولا يبعثهم في وجازين في الاخره اكثر هذا المعنى بما ورد من القولين في تفسير قوله تبارك وتعالى اي يحصل الانسان وان يترك كسولا و قد دفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يترك الخلق سدى وأن يتركهم عبثا فقال أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا التفكيرا كما ذكرنا هو أنهم لا يؤمرون ولا ينهون والثاني أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون والقولان متلازمان فإن الحساب إنما يكون بناء على الأوامر والنواهي وهذا من أعظم او هو اعظم مساله يجب على الانسان ان يتفقهها وان يتاملها الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمه لم يخلقهم عبثا ولا باطلا ولا سدى بل لحكمه بالغه يستحق عليها الحمد كل الامم المكربه بوصول المنكرين للبعد والقائلين بانكار الشريعه ايا ما كانت مرلهم وفراقهم واراؤهم فهم لا يعرفون معنى لهذه الحياه ولا غايه من ورائها ولا يفهمون منها الا ما تفهمه البهائم السائمه من الاكل والصرب والنكاح و الانتصار على المخالفين والرياسه عليهم ونحو هذا من شهوات البهائم فهم صاروا اسوء من البهائم اذا اعطاه الله عز وجل العقول يا تتدبروا حقائق هذا الوجود واعرفوا ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لافراده بالعباده سبحانه وتعالى كما اخبر رئيس توسي قال رحمه الله قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار سرق ان ذكرنا هذا الامر من قبل ان كنا شيئا في هذا الكون يعني يدل على ورود الحكمه والاتقان البالغ والتام في كل ما اوداه الله عز وجل في هذا الكون يدلنا بدلاله اكيد على ورود الحكمه و لا بد لورود الانسان من حكمه فلا يمكن ان يكون خلق هذا باطلا بلا غايه ولا حكمه مع هذا الاتقان البالغ في سير السماوات في سير الكواكب في السماوات وسير الشمس والقمر والارض والجبال والاتقان في كل شيء فهذه الايات في خلق الانسان وفي الارض وفي السماوات وفي الافاق تدل على ان الله عز وجل لا يصنع شيئا عبثا ولا سدى وأولى بذلك أعلى هذه المخلوقات قدرا الانسان ربنا ما خلق هذا باطلا اي هذا الخلق باطلا لا بل الحق ليجزي الذين اساءوا بما عملوا لا بل بالحق ليجزي الذين اساءوا بما عملوا وليد زي الذين احسنوا بالحسنى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك اي ام ان تخلق شيئا باطلا تباركت وتعالي فاقينا عذابنا وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق ليعبد سبحانه وتعالى لإظهار إلهيته واربويته عز وجل لكي يعلم الخلق ربهم فيعبدوه تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أي مخافم لربه عز وجل شديد القصومة بين القصومة بالباطل عز وجل الله فلو ان الانسان يتامل اول خلقه لا ايقن بضعفه وعجزه وانه لوينت مفاصله للعباده بعد هذا الضعف والعجز فلا فلا يجوز له ان يطلب هذه الغايه التي خلق من اجلها يخبر تعالى عن خلقه العالم العلويه وهو السموات بما حوت والعالم السفيه وهو الارض بما حوت وان ذلك مخلوق بالحق لا بالعبل منزهه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو هو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق ان يعبد وحده لا شريك له اثبات توحيد الربوبيه ليكون دليلا على اثبات توحيد الالهيه فكما انه مستقل بالخلق فهو وحده من يستحق وان يعبد لا شريك له ثم نبدا تعالى على خلق جنس الانسان من نقطه اي مهينه ضعيفه فلما استقل ودرج ايوا صرف الحياه اذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذب ويحارب رسله وهو انما خلق ليكون عبدا لا ضدا المقصود هنا الانسان الكافر خلق الانسان من نقطه فاذا هو هو طبعا الامر الاول كل الانسان خلق من نقطه فاذا هو اي الانسان الكافر خاصين مبين والله اكبر كما قال تعالى اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو قاسم مبين وبرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اولا مره وهو بكل خلق عليم هذا الرجل الكافر يريد من غيره هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام ايحيي الله هذا بعد ما تفتت اهلك بشك بعيد وفته بيده فقال من يحيي العظام وهي رميم فهذه خصومته ضرب مثلا لله عز وجل بمعنى انه ظن ان الله يعجزه مثل هذا يعجزه ان يحيي هذا البعير بعد موته ونسي خلقه لانه لو تذكر انه خلق من اضعف من اقل من هذا العظم لما قال ذلك لو تذكر الانسان بدايه انشاءه من العدم ومن ثم من الماء والطين لا اي قن بقدره الله سبحانه وتعالى ولذلك كان اوضح جواب على هذه شبهه الباطلة قل يحييها الذي انشاها اول مرة فالخلق الاول دليل على الخلق الثاني فقدره الله سبحانه وتعالى صفة لازمة من صفاته عز وجل فهو كما قدر على ايجاد الخلق الاول من العدم فهو يحيي العظام بعد ان صارت رميا قد يحييها الذي انشاها اول مره حجه عقليه فطريه بالاضافه الى انها تبهذ في كتاب الله وهذه اكثر الحجج استعمالا في القران في اثبات البعث وقدره الله سبحانه وتعالى الخلق الاول قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون اي افظننتم انكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا اراده منا ولا حكمه لنا يعني عبث من الله انكم مخلوقون عبثا من الله فاحسبتم انما خلقناكم عبثا لنا حال من الفاعل على وجه هذا الوجه من التفسير لمعنى بلا قصد ولا اراده اللي بيقولوا من غير ليه عشان ما حدش فاهم حاجه واللي يقولوا يعني ما حدش فاهم حاجه هو بيقولوا كده ولا يقعدوا في الله كي يعيشوا ولا يذوبوا بالله ما حياه البهائم اكلونا والصبون ويغنون ويرقصون لا يعرفون معروفا ولا يمكنون منكرا الا ما اسمن هواه عنه كما ذكرنا لا يقبل اذا وجد اذا وجد مثلا مدفونا في مقبره مسمار قد دق في مكانه ولا لا انا اكتشفت ان كان هنا في مقبره ولا هنا في مدينه ولا هنا في اثار انسانيه حضاره يهودي احسب ادار سمعنا يعني ده هذا كلام عجيب لماذا تقبل يعني ان يكون هذا الورود كله بلا هدف ولا غايه انا تقبل ان حجر وضع على حجر بلا غايه بيدور ليه الاوائل حطوا الحجار دي ليه بنوها على كده لغايه النهارده يا اولاد دول الفراعنه بنوا الاهرام مثلا يقول لك لا ده كنول مقبره لهم واللي يقول, يقول له كدا كدا. لا ده عشان مخازن الغلال يقولوا كده مش معقول يكونوا بنوا من غير سبب ده حاجه مش مقبول لا بد يكون لهم سبب فبماذا تقبل ايها ال ال الانسان الظالم لنفسه ان ان يكون وجود كل هذا الكون عبثا من القول الثاني قيل للعبث اي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب مع ان البهائم لم تخلق عبثا وهذا يعني تشبيه في الجزئيه فقط يعني فان البهائم لا ثواب لها ولا عقاب او لم تؤمر ولم تنهى فاظنها امرت واستغربت ان السموات والارض امرت واستغربت وساء الخلق مستجيب لامر الله سبحانه وتعالى ومسبح لله عز وجل فما صح ان يقال كما خلقت البهاء لا البهاء لم تخلق لذلك عمكرو بل كما قال عز وجل ان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن واني شيء الا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه ألم ترى أن الله يزدد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من العجل فما يصحش أنه نور كما خلق في البهاء لأن هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان خلق ليلعم فهو ولا يرغب الله شر من البهاء أو لم يجعل بني الإنسان في مرتبة البهاء فالقول الثاني بأي بعبثا حال من المفعول به ولم يجعل بني الإنسان في مرتبة البهاء اللي هو خلقناكم كن ضمير للمفعول يبقى خلقناكم لتلعبوا انتم الظهر الاول والله اعلم ان ربنا عز وجل منزه عن من يخلق وهو منazem للثاني لان اذا خلق الله عز وجل الخلقه ليعبدوا فلا بد ان لا يلعبوا يتركوا هذه الغايه بل لا بد ان يؤدوا هذه الغايه التي خلقه الله من اجلها وانكم الينا لا ترجعون يبقى ده يفسر يعني تفسير بانه خلقناكم عبثا بلا امر ولا نهي اقوى والله اعلم فانه قال وانكم الىنا لتنزل ضمن القول الثاني اللي هو عدم البعث الا تعودون في الدار الاخره لا ليس الامر كذلك انما خلقناكم للعباده واقامه اوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان سرا فشر هذا يقوله تعالى لاهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما راوا الحقائق عينا اليقين ان قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه فتعال الله الملك الحق اي تقدس ان يخلق شيئا عابا فانه الملك الحق المنزه عن ذلك لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الناس هذه طريقه في تكفير من قال ان الخلقه خُلقت بلا غايه ولا حكمه وانه بالباطل وانه لا معنى لورود هذه الحياه اعوذ بالله من ذلك ان ذلك ظن الذين كفروا وكذا من قالوا ان الانسان خلق مثلا من اجل ان يعني يتقاتل الناس فيما بينهم على المال او من اجل ان يتناكح ويتناسل كلها نظريات التي تفسر يعني طبيعه الحياه التي يراد للناس ان يعيشوها يعني قلنا ان الماركسيه مثلا الشيوعيه والذي نفسفه عامه ماذا تقول عن حياه الناس يقولوا انها صراع الطبقات من اجل السيطره على راس المال والسيطره على الاموال ولذلك يرون ان هذا هو هدف الانسان في الحياه ان يعيش من اجل ان يكون يعني متسلطا على المال والانزاعات التي كيف يتم التصرف هذا في الحقيقه عند التامل تجد ان معظم العالم يعيش كذلك فعلا مش مش حاجه بعيده لان النظريات الماديه كلها تبني على ذلك ان الانسان خلق ليكون او لم يخلق حتى اصلا انما هو موجود لاجل الناس والعفو بالله والنظريات فرويد مثلا الذي يقول انما هو موجود وغايه الحركات الانسانيه كلها تدور حول الجنس والرغبه الجنسيه هي المحرك الاول والدافع الاول عجيب والله شأن هؤلاء واتامل شأن يعني حياه القوم حياه الغرب والشرق وما يعرض ليكون نموذجا لنا لنعيش هذه الحياه تجد هذا هو الواقع فعلا لماذا يعيشون لجمع المال وميل شهوه الجنس ولا غير ذلك وهذا يعني اسلوب حياتهم الذي يعني يعرضونه في الافلام والتلفزيونات والذي يعيشونه بالفعل وكل منهم يعني انما يسعى لاجل المتملمات الاخرى بقى من الرياسه والملك وما نفا ذلك لتحصيل الشهوات بعلى جهز المزيد منها نعوذ بالله فلا تستغرب ان كثيرا من الخلق يقولون ذلك ان السماء الارض خلق قد باطله وان ما فيها كله باطل لا معنى له وهذا يعني ظن الذين كفروا كما قال الله عز وجل يقول يخبر يخبر تعالى انه ما خلق الخلق عبثا وانما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر وليس الامر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون باعه ولا معادا وانما يعتقدون هذه الدار فقط وائل للذين كفروا من النار وائل لهم يوم معادهم ونصرهم من النار المعدس لهم فبين تعالى انه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافرين فقالت تعالى ام نجعل الذين امنوا عامر الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المستقيم كالفجار هذا من ضمن الباطل الذي نسبه الكافرون في الى في خلق السماوات والارض انهم يستوي في النهايه كل شيء الظالم والمظلوم المؤمن والكافر البر والفاجر ولذلك يا قونود ندرك نصيبنا ونعيش حياتنا يعني هو لو اقول لك عيش حياتك يعني استمتع بشهواتك وانت هتعيش كم مره هو الانسان بيعيش مره واحده بس يعني كل وقت حيدلحق ينال ما يريد ان النهايه كلها كله هيموت يبقى خلاص كله مستوي اعوذ بالله من ذلك فهذا ايضا ظن الذين يساوون بين الملل اعوذ بالله ظن القائلين بمساواه الاديان وان المؤمن كفار كل هؤلاء من هؤلاء الكفار الذين وصف الله عز وجل ان الويل لهم يقول اي فيقول تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار اي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله واذا كان الامر كذلك فلا بد من دار اخرى يثاب فيها هذا المستقيم ويعاقب فيها هذا الفاجر قال ابن كثير رحمه الله هذا الاشاد يدل العقول السليمه والفطره المستقيمه اول فطره مستقيمه على انه لابد من عاد وجزاء فاننا نرضى لمن الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكماله فلا بد فيه يعني يقع ذلك في بعض الحالات ان يموت الانسان مظلوما والا فمن يتامل عواقب الامور يعني ونهايتها يجد ان الله عز وجل ينتقم من الظالم يعني في دنيا ويجازي المؤمن في دنيا ايضا ذلك انه حكم سبحانه وتعالى ان من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ولكن يعني قد لا احصل على حقه كاملا المظلوم لا يحصل حقه من الظالم لا يحصل على جزائه كاملا وانما يرينا الله عز وجل من ايات ارينا الله عذرنا من اسه لنعلم ما تكون العاقبه في الاخره يعني ويرينا شيئا مما يصيب الظالمين والا فما اعد الله لهم اشد وكذا يرينا شيئا من نعيم اهل الايمان بالراحه والسكون والحياه الطيبه التي يحيوونها رغم الظلم الذي يقع عليهم رغم الالم الذي يصيبهم او الفقر الذي يعيشون فيه او عدم وجود الحاجات التي يحتاجون ومع ذلك فهم يعيشون في سعاده وراحه وسكون ولكن تمام العدل وانتصاف المظلوم من الظالم انما يكونوا من قيام لذلك كما انه كثير رحم الله يعني ليس على اطلاقه كما بينا يقول فلا بد في حكمه الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذره من انصاف هذا المظلوم من هذا الظالم واذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين ان هناك دارا اخرى لهذا الجزاء والموازنه والمساواه والموازنه ومساويه للمن او مسافه المظلومين وقال تعالى: اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الداله على وحدوده وانفراده وانفراده بخلقها وانه لا اله غيره ولا رب سواه فقال اولم يتفكروا في انفسهم يعني به النظر والتدبر والتامل لخلق الله عز وجل الاشياء من العالم العلوي والسفلي اولم يتفكروا في انفسهم للايات النفسيه ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دي الايات الايه الاثاقيه يقول وما بينهما من مخلوقات متنوعه والاجناس المختلفه فيعلم انها ما خلقت سدا ولا باطلا بل بالحق وانها مؤجله الجمله تمت الا بالحق واجل مسمى اي وخلقت مؤجله الى اجر مسمى وهو يوم القيامه ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر وذلك لأنهم كفروا بذلك الأجل المسمى عنده عز وجل المقدر عنده سبحانه وتعالى وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في خلقها لآية لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالخلق وبالقدء وبالقدر والخلق والتبديل والالهيه ومتفرد المتفرد بالقدره القدره التامه وقال تعالى خلق الله السماوات والارض بالحق اي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اي لا على وجه العبث واللعب وادل ثم في أجل مسمى يعني في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات الأرض ثم الذين كفروا وجعلت ظنوات النور ثم الذين كفروا بربهم يعزلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده أي وإلى مدة معينة مضروبة يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات وهو الإشارة إلى فنائهما وقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سنع قال سدي يعني لا يبعث وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد اسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى قال ابن كثير رحمه الله والله ان الايه تعم الحالين قولينا اليس يترك في هذه الدنيا مهمل لا يؤمر ولا ينهى ولو ترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محصون الى الله تعالى بالدار الاخرة في قوله في النظم بل خلق الخلق ليعبدوه خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه بما شرعه على اساس رسلي وانزل به كتبا وبالالهيه يفردوه عباداتهم اياه لا يشركون بعبادته احدا كانا من كان بل بالالهيه يفردوه دون ما سواه فمن عبد الله تعالى 1000 سنه ثم اشرك به لحظه من اللحظات وما على ذلك حبط جميع جميع عمله وصار هباء منثورا الف لا اشرك مع الله في عبادتي من هو مثله مخلوق العباده لله قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال عليهم يعني قال تبارك الله عنه اي ليامرهم ان يعبدوني وادعوهم لعبادتي يؤيده قوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الههم واحده لا اله الا هو سبحانه عن كل شيء يبقى هنا الجن والانس على عمومها والعباده على معناها الشرعي على تفسير خطير عليه ابن ابي طالب وجمعهم يبقى هو ما خلق الجن والانس يبقى كل الجن والانس الا اللي يعبدون يعني ليفعلوا ونعباد اللي هي العباده بالمعنى الاختياري اللي هو العباده الشرعيه العباده باقتطاع اوامر الله العباده الاختياريه قول الثاني علي بن عباس رضي الله عنهما الا اللي يعبدون اي اللي يقر بعبادتي طوعا او كرها يبقى الجن والانس على عمومها الذين يعبدون يشمل نوعي العباده فمنهم من يقر بعباده الله طوعا وهم اهل الايمان ومنهم من لا يقر ولكنه مقهور تحت امر الله سبحانه وتعالى هذا القول الثاني يبقى يفسر العباده بعمومها هو الكلام ده ليه عشان لازم التعديل موجوده الا ليعبدون ومعلوم بالقطع واليقين ان كثير جدا من اهل الارض ومن الجن والانس لا يعبدون الله العباده الاختياريه لذلك اختلفت الانظار في تفسير هذا فَإِنَّ نَبِيَّ صَوْرًا إِلَّا لِيَأْمُرَهُمْ أَي لِيُشَرِّعَ لَهُمْ ذَلِكَ أَي لِي قَدْ أَمَرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَيْرًا يبقى العباده الاختياريه زي ما يظاهر الايه ولدينا الانسان على العموم واللام لام التعليل بيان الحكمه الشرعيه اللام لام التعليل بيان الحكمه الشرعيه وليست لام العاقبه بل أمرهم الله بذلك خلقهم ليأمرهم بذلك ودووهم الى ذلك ليفعلوا هم ذلك واللي يؤمر بذلك يكون نافذا ولو نافذوا بأمر آخر ابن عباس رضي الله عنه وارد يبين الامر ده انه لابد ان يقع فاما يقع كرها يبقى ما طوع لكن قول السؤال الاولاني بيقول لي امرهم يبقى واقع الامر لكن العباده نفسها مش شرط انها تقع لان ده امر شرعي حكم شرعيه لما يفسرها انه لابد يكون امر كاني فقول يا اما اما طوعا وده واقع بأمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين امر الاكاوني وكرهم في الكافرين باختيار هذا اختار ابن جزي وقال ابن رعيد ومجاهد الا يعرفون يعني يجعل ان الايه العباده ليست على عمومها هنا بالطاع ب فعل الطايف ولكن بالقدر المشترك ما بين اهل المؤمنين والكفار في الاقرار بوجود الله قال الربيع ابن انس اي العباده طوعا او كرها هو نفس كلام ابن عباس قال السدي من العباده ما ينفع ومنها ما لا ينفع ولا انذلتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فهذا منهم اباده ولا ينفعهم مع الشرك وقال الضحاك المراد بذلك المؤمن القول الثالث قول الضحاك القول السدي والربيع بن أنس وابن ربيص ومجاهد والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنه ابن طرح بن عباس ان العبادة طوعا او كرها ومن ضمن الكره ده اقرارهم رغم انهم من ربنا خالقهم ولها المعرفة بورود الله ونضر خلق فسرت الارض والعباده التي لا تنفع منهم فهذا وهذا الوجه التفسيري الوجه الثالث ان ان يلزم للجن والانسان عام يريد به الخاص اللي هو وما خلقت المؤمنين من الجن والانسان الا ليعبدوا علشان يبقى العباده على معناها المتبادل وهو الاختياري ولما التعديل حصل فيهم لانها تبقى بيان الحكمه الكونيه والصعيه نعم انه يرؤمروا بالمدى ونفتدوها خلاص مش مصروم كده مش كده مش رحنا مضالة بكده يعني دعتي فيه ثلاث اقوال في تفسير وما خلقت الجن والانس ان لم يعبدون فقول الاول قول علينا ابي طالب رضي الله عنه وهو ان هذا ان الجن والانس كما ذكرنا عموم الجن والانس كل المخلوقين مؤمنهم وكافرهم خلقوا لكي يؤمروا بالعبادة وهذا وقع وحصل امر الله الجميع بعبادته قول الثاني يقول ان المؤمنين آه آه ان المؤمنين فقط المقصدون وما خلقت له قول الضحاك وخلقت المؤمنين من الدين للإنس إلا ليعبدون وده تأويل خلال ظاهر الأهل بلا شك ان الآية ظاهرة في انها في, في العموم ما أريدوا منهم أريد من رزق وما أريدوا أي طعمون وده خطاب للكفار زي ما شخص سمى الحمد لله وإحنا الله رح يقول الخصومة في التوحيد ده خطاب احتجاج على الكفار كيف تعبدون غير الله وكيف تعبدون لا توحدوه وهو امركم ان تفردوه وهو ما خلقكم الا لذلك خصومه وقع في التوحيد فالخصوم على الكفار فبتشدع على الكفار فيبقى زي ان هو ان يقال ان تفسير ايه وما خلقنا الجن والانسا المؤمنين فقط الا ليعبدون ده فيه ضعف قول فيه راف قول الثاني اللي هو قول كثير من العلماء وده اختياره للجرير هو يلي هذا القول لابن ابن طلحه في القوه يعني اقوى الاقوال قول علي ابن ابن طلحه قول ابن عباس هذا وابن زغيث انه وكذا قال سيدي ان العباده عباده منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع العباده القهريه لا تنفع الانسان ولو كان من ضمن ذلك شيء من الاختيار وهو الاقرار بوجود الله هذا لا يكفي يعني العباده القهريه او العباده القهريه مع الاقرار بوجود الله ان هو يقر غصب عنه بانه مخلوق وانه مربوط وفي الحقيقه ان كل الكفار يقرون بذلك حتى لو انكر ورود الله يقول له انت بتموت غصب عنك كنت قلت غصب عنك يقول اه حتى لو انكر ورود الله لكن يقر انه يموت كرها ويؤل قرهنا مقهور على رغم عن وبلا اراده منه ويقول كذا احي وكذا يموت وكذا يمرض وكذا يتحرك بدنه يعني في في داخله يجري دمه في عروقه ودق قلبه رغم عن هيقول ان هذه العباده التي لا تنفع هي التي وقعت من القصاص والعباده النافعه التي وقعت منين فيبقى لا بالتعريف بحكمه كونيه بس يقول ان العباده نوعين عباده اختياريه عباده اضطراريه وده خلاف المتبادل من لفظ العباده في هذا الموضع ان ربنا جعل اللي يعبدوه ليفعلهم شيء يفعلونه في الحقيقه ان العباده الاضطراريه مش فعل منهم ده حاجه مجازيه انها ثم فعل منهم مش كده ده هو بيقع عليهم ذلك رغم عنهم وانما يفعله الله بهم فظاهر الايه مع تفسير ابن عثه العوزه وتقدير الا لامرهم ليعبدوا الا لامرهم بعبادتي لاجل ان نفهم معنى لام التعليل وقلنا انها اللي بعنا الحكمه الشرعيه والله اعلم وبنفس كلام الضحاك اه قبل الكلبيه وسفيان قالوا هذا خاص لاهل طاعتي من الفريقين يدل عليه قراءه ابن عباس وما خرجت الجنه والانسا من المؤمنين الا ليعبدون هي دي ان صحت فهي قراءه تفسيريه واظنها لا تصح ثم قال في ايه اخرى ولقد درانا لجحنم كثيرا من الجن والانس لقد درانا لجحنم عشان نفهم ان هو بيقول ايه الدليل على كده ان الجن والانسه كله يعبدوا الله وخلقوا لجحنم طبعا الجمع الزائف فيقول ان المؤمنين كده وكثير منهم خلقه ليه لجحنم على قول عليه ابن ابي طالب بابا ايه يبقى خلقوا ليؤمروا بذلك وقد امروا وامما الحكم الكونيه فانهم خلقوا ليرؤوا اولي جهنم خلقوا لجهنم كونا اما شرعا فهم مأمورون ان يعبدوا الله ماكنوش هيخشوا النار الا لو هما ايه عصوا فيما امروا به الا اذا تركوا عباده الله عز وجل ان هم لماذا دخلوا جهنم لانهم تركوا ما امروا به من عباده الله وحده لا شريك له وذاك هو القول الاول وهو احسن الاقوال اولا بعضهم ما خلقت السعداء من الجن والانس الا لعبادتي والاشقياء منهم الا لمعصيتي وده برده هو نفس القول الثالث وهذا معنى قول زين اسلم قال هما على ما يجب عليه من الشقاوة والسعادة بعدين كانه يقدر تقدير ثاني خالص انه هو خلقت الجن والانس الا لطاعتي والكفار لمعصيتي بقى في حرف كبير جدا في الايه في الايه ده احنا قلنا ان ما فيش زين في سياق الايه على تقدير من المؤمنين فقط والله اعلم يقول وقيل معناه الا يخضعوا الي وتدللوا وده في الحقيقه يقول ومعنى التذله في اللغه التذلل والانقياد فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته ولا يملك احد نفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذره من نفع ولا ضر وهو نفس القول هذا ولا تنوى في الأقوى التغلل والانقياج اللي هو كلام ابن عبث الأولاني طوعا أو, إيه أو كرها هو نفس القول يقول وقيل إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون الرئمة والرخاء بيانهم قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصون العودين انتهى انت من تفسير البقاء رحمه الله وفي الحقيقه تنوع في العباره ذكر البغوي تنوع في العباره عامل اقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عن السلف خلص الكلام على ثلاثه ايه اقوال قول عليه النبي طالب وقول المنقري ابن عباس رضي الله عنه وابو ذر غيد وترجيح الزبير اللي هو طبعا ركبها اللي هو كل مخلوق من الاله يتخضع لقضاء الله لا بد ان هو يخضع له ورغم انهم يقر بذلك ااا واللقاء ان هو يتذلل الذم والانقياد يشمل الذل الاختياري والاضطراري هو نفس الايه الاقواس والله اعلم اللقاء اللي يعبدون لي واحدون فاما المؤمن فهو وحده في الشده والرخاء ومن كثر رشيد الزبرق هو نفس قول السديه من ابدتي منفع عوامله ايه ما لانفع لان هو بيجد نفسه مضطر ساعه الضراء ان هو يسال الله عز وجل انه يعلم انه لا يغيث غيره وهذا مما لا يفر انه يشرك بالله سبحانه وتعالى ده القول الثاني القول الثالث اللي هو تخصيص الجن والإنس لأنهم المؤمنين يقولوا قلتوا هذه الأقوال في هذه العمل كانت متقاربة والآية تسع وجميعها أرجعها الأول والقول ده الأقوال فيها لا شك يا مش متضادة هي ليست متضادة ولكنها مختلفة لأن هي كل منها له يعني وجه ورانة في الترفيئ وترجيح بينها من وجه أنها متقاربة لأنها بنعمة واحد لا هي هي لا تتضاد لان هو كما ذكرنا اللي قال كده قال بصحه معنى معنى اخر بس مش من الايه يعني هل اللي قال ان العباده مقصود بها العباده الاختياريه وان المقصود ان يؤمروا وينهوا بهذه العباده ان يؤمروا وينهوا امرهم الله بعبادته ونهاهم عن معاصاته الا يعبدوا هل ده ينكر ان العباده كلها مقهورون اضطرارا لا وهل ده ينكر ان العباده الاختياريه لم تقع الا من المؤمنين لا ما الأقوال كلها زي قلنا مش متضادة بس أيها أولى المقصود في الآية فده الكلام على كده إن الأرجح معناه أيها أولى أن يكون مقصودا من الآية والله أولى معنى الآية على أي ذلك اللي قال إن ربنا سعطى إن الإبادة منها ما نفع ومنه ما لا ينفع مش يقر إن الشريعة مطالب بها الجميع من الجن والإنس يعني هو القوة الأول الشيخ بيفسر قال بيقول ان اللي قال ان ما خرجت الجن من المؤمنين الا اللي يعبدون مش مقر بان الكفار امروا يعني يعبدوا الله شرعا واضح كده ان الاقوال كلها يعني ايه متلازمه مع بعضها ومش متضاده ولكن ايها اولى بتفسير الاول والله اعلم بقول ابن مسعود يقول ارجحه الاول وهو قول امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اي الذين امرهم واد هو هم بعبادتي يؤيده قوله تعالى وما امر الا ليعبدون يعبدوا اله واحده لا اله الا هو سبحانه والله يشركون وقال تعالى وما امنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وغير ذلك هو ده اقل الاقوال تقديرا في الايه خلينا نقول اننا هنقدر حاجات ثانيه مش كده يعني يعني بدل ما نقدم محفوظات كتير نقدم فقط ان ليامره هو ايه بعبادته قال يريد ذلك ان الله تبارك وتعالى انما شاء العباده من جميع عباده وارادها منهم وقضى عليهم في الشرائع الى في الكون هو هنا في بقى ملاحظه اخرى كلمه شاءه العباده دي استعمال غير صحيح هو قصده اراد وهنا بيسميها مشيئه شرعيه ودي لم ترد في كتاب ولا سنه شاء بمعنى شرع لم ترد كذلك وانما شاء في الاراده الكونيه الكونيه فقط لم ترد المشيئه الا نوعا واحدا وهي الاراده الكونيه المشيئه الكونيه الكوني ان ده يكون يعني فصح ان هو انما اراد العباده لجميع عباده ارادها ايه شرعا ارادها منهم انما اشار على العباده لجميع عباد وقضاها عليه بالشرع نعم كلمه قضاء في الشرع الصحيحه لان في وقضى ربك ان ألا تعبده الاياه ده قلنا في قضاء شرعي في قضاء كوني في امر شرعي وامر كوني في اراده شرعيه في اراده كونيه اراده شرعيه زي يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم انما يريد الله ليذهب عنكم ريب اهل البيت وطمئنكم ورد رضى الاراده الشرعيه لكن ما وردش رضى المشاء الشرعيه دي خالص شاء دي شاء ان يوجد ويكون لم ترد غير غير في القران ايه يعني قال سبحانه وتعالى ما شاء الا ان شاء الله ربنا العالمين فلم يرد التقسيم الى في, في في في ادله القران والسنه المشيئه الى مشيئه شرعيه ومشيئه كونيه لم يرد فالصحيح ان احنا نلتزم بما ورد يقول فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه شاءه بقى برده هنا نفس الكلام اقصد هنا المشيئة الشرعية وقلنا صح نقول الإرادة دي شرعية فله رضاه والجنة ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار ولو شاء الله تعالى من جميعين من العباده وردها في الكون في الكون في الوجود يعني انها تولد وتكون اللي هي الإرادة الكونية بقى لم يكن لهم بد من ده ده كان هيحصل غضن عنهم زي ما هم كده خلقوا راغما عنهم فكذلك لو كانت العبادة دي عبادة اضطرارية مخصوى منهم كان يلاق نفسهم الصبح كده لوحدهم يصحهم إلا ويديهم طلعت وتودت وترفعت ووقفت ويديهم ويجدهم وسجدهم ورسهم اتحطت على الأرض وعمل وركعت زي ما إلا ويصحوا ويصحوا كده نفسهم قلبهم يبقوا والدم بيجري كان يحصل كده لكن ده ما حصلش فالتباير ده كان ليست إرادة ايه كونيه ولكنها اراده شرعيه لعمل العباده اراده شرعيه لجمل يقول لو اراد في الكون لم يكن له بد ولم يكن لاحد الا معصيه الله تعالى من سبيل ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات من قالوا يبقى هنا القضاء هنا الثاني ده قضاء ايه ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات الكوني والا فالكفار عبدوا غير الله عقا وعقا لوات والديه ونوى قد ربك الا تعبدوا الا اياه قضاء ايده شرعي فهل ينفع نقول لا خروج لاحد عن قضاء الله الشرعي مثل في الواقع نعم يخرجون كثيرا وان كان لا يجوز ان يخرجوا بس شرعا شبه لكن في واقع الحيض ما يخرجوا عن قضاء الله الشرعي يقول فانه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه الكوني يعني لا رد لقضائي ولا معاقب الحكم ولا مردد لامي ولا ناقض لما برمه واحنا شرحنا قبل كده ان القضاء الشرعي يعني ايه لا رد له يعني ما يتوشش لاحد ان هو ايه يرد شرع لا يرد شرع الله قضاء الله الشرعي الا كافر كده لا يرى لنفسه التعقيب على حكم الله الشرعي الا كافر يعني يعقب على حكم ربنا الشرعي يبقى كافر ولا رد. بس ده واقع ولا سواقه اه ان في ناس بتقعد تعقب وتقول لا ده, ده ده مش مناسب ده ده صح ده غلط ولكن حكم الله الكوني من حكمه ده يكون يوجد هذا ايه لا خروج لا احد لا يوجد من يعقب على حكم الله الكوني ولا مضاد لامر ولا ناقض لما ابرمه يفسرون هذا المرات في قوله تعالى: "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه" فقرا ابن عبداس وقتاده والحسن وامر ابو العربيه الناس اوجب ربك قال مجاهد اوصى ربك قال ابو زيد مكابه منصور البحق ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه بل وانه تبارك وتعالى قضى في الكون قال لا قال لا الا يعبد الا ا لا توسف يا اهل القلب وانما قضى ذلك شرع فاكرين كنا قلنا ان ايه الفرق ان اللي يخرج من الدين الايه اللي بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا ا يجعلها قضاء كوني يبقى كافر ليه ايه بقى هيقول ايه الدول الاتحاديه بيقولوا كده مش كده بيقولوا وقضى ربك الا تعبدوا الا ا وشايفين ان الناس بتعبوا دي أوثان وأصنام وأحجار فيقولوا هوية دي كلها ربنا لأن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإذا قضى أمرا فلا رد لقضاء يبدأ اللي حصل إذا الناس من عبدت الأصنام والأحجار وسط البان يبدأ كفر البواح الأكثر من يوض المطار معانا كده يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معانا شرع أمر أوجب مش معانا قدر وجود ذلك ولا أن ده حصل معانا لأن الشرع يا امر الله وعد ربنا مش شرط ان يوجد في الوجود الشرط بيحصل هناك من يضيء هناك من يظلم يقول وانما قضى ذلك شرعا قضى الا تعبدوا الا شرعا ليبلوكم وليكم احسن عملا ليجزى الذين اساءوا بمعاملة وليجزى الذين احسنوا بالحسن وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا يبقى صحناها او اضغطي جاي هذه الاراده منه لان لو قلنا المشيئة ما عرفتش تتقيدها يهدي من يشاء ويضل من يشاء فطبوف ده انما ده في المشيئه ثابته مشيئه ولا كونيه تريد مشيئه منه للعباده من عباده سبعا عامه المؤمنين والكافرين وانما مشيئته للعباده الكونيه القدريه التكوير القدريه دي وصف للمشيئه مش كده ماشي اما مشيئته للعباده الكونيه القدريه عارفه كده وازايها مشيئته للعبادته الكونيه القدريه فاهمين يعني هي اصلها كده واما مشيئته الكونيه القدريه للعباده اللي ده يكون يحصل فخاصه بالمؤمنين فاهم دلوقتي احنا قلنا واما ارادته مش كده الاراده دي اما اراده شرعيه دي النماذج في الجن الاولانيه مش كده واما راده كونيه فبيقول مشيئته ان العباده توجد بالفعل ان هنوع من المشيئه لو نسميها مشيئه دي القدريه الكونيه فهي اما ارادته الكونيه القدريه للعباده فخصت المؤمنين يعني مين اللي حصل منه انهم عباده ربنا المؤمنين. يعني بقى لو قلنا العباده تبقى منتظمه كده من اولها نقول وهذه الاراده منه للعباده من عباده شرعا عامه للمؤمنين والكافرين واما ارادته الكونية القدرية للعبادة فنخصه اليمنى ماشي كده فلهذا اتفقت فيهما المشئتان صحه الايه الارادتان فتوافق المشيئة الشرعية قلنا ده اصطلاح غير صحيح توافق الارادة الشرعية لما سبق عليه بما سبق على المؤمن في القدرية الكونية وام الكافر فلم نوافق الارادة الشرعية لما سبق لهم في ال... في الاراده القدريه من الشقاء وصح نقول لما سبق له في الاولاميه من السعاده اللي هي توافق المؤمنين اتفقت بينهما ارادتان فتوافق الاراده الشرعيه لما سبق لهم هو عليه دي اداء على الانسان لما هي حقيقه سبقت كما قال الله عز وجل الذين سبقت لهم منا الحسنى فبسبقت من الله بما سبق لهم في الاراده القدرية الكونية وأما الكاثر فلن يوافق الإرادة الشرعية لما سبق لهم وممكن يتال عليهم بقى في الإرادة القدرية من الشقاوة فتبين بأن المشيئة الكونية القدرية بالإرادة الكونية القدرية لا من خروج لأحد منها ولا نهيل له عنها ثواء سبقت له للشقاوة أو فائعة أما المشيئة الشرعية أو الإرادة السرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه وفقها كان كذلك أو خالفها كان كذلك أبو الناس هتقول طب إذا كانوا ما يخرق بل هم سخروق إذا زندهم فيه تقولوا لمن تشعر الله طب لو يسألوا عن ما يفعلهم عايزين جاب تفقيدي أكثر بحقيقة هذه الآية أنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة ها عنه ربنا لم يظلمهم لأن هم فعلوا ذلك بإرادتهم مش كده أعطاه الله الإرادة التي لها وقع فعلهم وربنا ما قدرش أن هم يكونوا أشبياء من غير عمل وانما قدعوا عين شقاوة ب بعمل ب عمل منهم فلم يظنهم ما جعلهمش غضب عنهم ولا خروج لهم بارادتهم عن اراده الله انت فاهم ازاي يعني هما مش هيخرجوا عن اراده الله مش هو يبقى عايز يهتدي يلاقي نفسه غضب عنه بيضيق لا انما ربنا اراد لهم ان يريدوا ذنبهم ايه ذنبهم انهم عملوا الذنب يعني ايه الذنب يعني عملك الوحش معانا يا اخوانا عملك القبيح وده الذنب مش ان ربنا يعني ان هو طالما قدر يبقى ملوش هم ذنب لا قدر ان انت يكون ليك قدره واراده وعمل تعامله بالقدره والاراده الانسانيه عشان كده حصل عليه مش قدر ان تخش النار وخلاص ولا قدر ان العمل يضر رغم عنك منزه عن الذرع عن ذلك اقدر من غير تصورات ان حاجه دي غصب عنك يبقى وعلينا نحاسبك على ذلك هو منزه عن هذا ولذلك لا يساله عن ما يفعل واحنا فاهمينها ده كل كفر كفر كل كافر ابو جهل وغيره فكل الكفره كفروا بارادتهم وهي باراده ربنا لان ربنا اللي اعراض ان هم يريدوا ذلك لكن يحاسبهم على ايه يحاسبهم على اعمالهم على ارادتهم اللي اختاروها دي وهي ربنا او خلق ارادتهم بس وخلق قدرتهم وخلق اعمالهم بس زي ما قلنا خلق الاعمال من خلال القدره والاراده فخلق الاشياء باسبابها وححاسبهم على مقدار ما اعطاهم ربنا اعطاهم مساحه من القدره والاراده ولا بالتعبير يعني الدارج يعني لو قلنا كده وحيحاسبهم على قد ما اعطاه لو هو ما اعطاهوش حاجه خالص من قدره والاراده ما يحاسبوش زي المملك والعاجز والا غير العاقل اللي مالوش اراده ما ربنا لا يحاسبه سبحانه وتعالى المجنون ده يختبر يوم القيامه العاجز عن شيء لا يكلفه الله ولذلك يسال الكفار كانوا مستطيعين للايمان ولا مش مستطعين استنوا مثل قول سوره نقول اصلا ايه الاستطاعه الاستطاعه لاترابه الحياه اه والا ما كانوش يكلفوا لا يكلف الله نفسا الا وتعا اما الاستطاعه اللي هي وجود الفعل منهم اقتران بقى القدره دي اللي ربنا عطاها لهم بالفعل نفسه ده مش بايدهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يرون لان هو ربنا ما خلقهم اما انهي وحده اللي عليها الافاده الاستطاعه التي قبل الفكر ان هي سنه الحواس اما الصفات التي مع الفعل ان ربنا وصفهم بها وقدرهم ساعتها ما يجي وقت العمل يعملوا فعلا الصفه مع الفعل دي مش عليها بحث ربنا يعني وصف درهم اسماء وابصار فاذا سمعوا انهم سمعوا ولا ابصروا ولا افلتوا من شيء ويسالهم عن على السمع والابصار مش كده ان السمع والبصر والقلب كل ذلك جيرهم مسؤول الاصم فعلا ان ملوش سمع ربنا يقبل عذره ومن كان يقول ربي لقد جنيت سمعا يبقى ايه لما كان يستطيعنا السمع مش زي الاصم اللي ما بيستطيعش السمع بمعنى عدم سلامه الايه الحسه فاز طالما ان ربنا اعطاه حواسه اعطاه سمع وبصر وقدره وعقل اختيار وان الكلام ده مش مطلق الاختيار ده مش ان هو هو كل حاجه والبني ادم ان ان بقى حر 100% بمعنى لا ده ارادته دي متاثره تحت اراده الله سبحانه وتعالى بلا شك ونا في مؤثرات عديده في نهايتها قضاء الله وقدره لكن كون ان في اراده وان كانت فيها عليها مؤثرات لكن ذلك لا يعني الغاء الاراده دي زي ما قلنا نشاه الانسان وهو يعني طفل بيؤثر على كل حاجه بعد كده في حياته وهو ما يلوش اختيار في انه ينشا لانه اصلا لو انه زمن ولو انه ولد ومع ذلك ده ما بيلغيش ارادته لما بيكبر الاراده بتبقى موجوده وبيعمل يا اخي ايه يا صاحبي وعلى الكلام اذا على ان في في الايه ومخرج الجن والانسه الى اللي يعبدون ثلاث اقوال افصحهم قول عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه وان ان الدين اسره عميها وان لم بنى لابس عين لبنى حكمه الشرعيه وان معنى العباده العباده الاختياريه اللي هي هيفسرها في الاسلام اللي هي بيقول اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه بيقول اما معنى العباده ده على انه تفسير ده لا تفسير ابن ابي طالب اما التفسير اللي بيقول من بنفعه منه منفعه مش هو ده بقى معنى انه بيقول منهم ما نفعوا منهم ما ينفع منها لبد القهريه والذل القمري اللي الإنسان فيه غزن عنه زي مونا بيتوالد وغزنه بيموت إن شاء الله سكونوا فاهمين قول العبادة كما قال الشيخ السلام اسم الجمل كل ما يحبه الله وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ولو نائج عن الأعمال التروق أو أنه ممكن نخطيبها بقصة مستقلة من التروق أيضا من ضمن به من ضمن العبادة التروق المرض... التي يرضاه يرضاه الله نترك ما لا يحبه ظاهرا وباطنا من الأقوال والأعمال يعني نترك الاقوال المنكره الباطنه اللي هي الاعتقادات الفاسده نترك الاعمال القلبيه الفاسده زي الحقد والحسد وبغض المؤمنين وبغض الشرع ونترك الاقوال الظاهره المخالفه للشرع زي السب والبذاءه وزنا ونترك الاعمال الظاهره المخالفه للشرع كل ذلك من العباده اذا كان من عندي نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث واداء الأمانه وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهود وامر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ضد الصار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الاداميين والبهائم المملوك من الاداميين والمملوك من البهائم يعني والدعاء والذكر والقراء وامثال ذلك من العبادة يعني الظاهر وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين إله والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضى بقضاءه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك أن العبادة يعاني الباطنة وجماع العبادة كمال الحب مع كمال أبثل فأتي إن شاء الله رحمه نعم اللي هو عليه ابن أبي صلحة ابن عباد هو معروف حشان من أقوى في الحقيقة الإثناد ده منقص ابن عليه ربنا بتصرف ابن عباس بس يعتمد عليه في التفسير كثيرا يعني عامه الاقوال المنقوله التي اعتمد عليها البخاري يقول قال ابن عباس معظمها ربنا تصرح ابن, ابن عباس فالتفسير اصلا مش يعني لا يعتمد على يعني السنه الصحيحه فقط فيه بل يتوسع فيه يعني خصوصا ان هو ان قول لنا فان بنقول عن تلامذه ابن عباس زي زيد بن زويد وايه ومجاهد زي تلامذته هم اللي قالوا الكلام ده برده فذا يقوي من منقطع اللي بين علينا ربنا النهارده كل قراره رخص قالت الميثاق ليها كلام كتير نعم اريد انا ده الاراده والاراده دي بقى ليه ازاي ده غير ربنا اللي اراد ذات في ارادة سوفة الاراضية انهم هي بالدروسة تنفعه وان كان ارادها اراد فرعا انهم يعبدوه وان كان الى الان تنفعه يقول سؤال جروس ومعت احد سمعت احد احد اجنين في القرآن يقول ان الانسان يقلق لتعمير الكون وستجل بقوله تعالى اني زعن في الارض خليفة هل هذا التأويل وظن الباطل المادي مثل ظن الان كفره لا وفي الحقيقة بس تقوله عن ايه تعني الكون يعني البنى يعني ان احنا نعمل مصانع يعني ان احنا ناكل ونجد ان انا ودى بكل امكانات الزراعة والصناعة ولا تعمير الكون لن تعمل الارض الا بطاعة الله ايبقى لو قصد ذلك ايبقى لا معنى صحيح تعمير الكون لا يعمر الكون به من مجرد الجناء فيه ومن مجرد زراعة الارض وحرافتها وانما عمارة هذه الارض بطاعة الله سبحانه وتعالى بواحد وتوحيده